أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الصيبين الطاهرين الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا فانه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيى أم لا كان الكلام في درس سابق حوله مفهوم الغاية وقلنا إذا قال المولى وأتم الصيام إلى الليل أو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه أو فتدعه هل الغاية لها مفهوم في المثالين أم لا فمثلا وأتم الصيام إلى الليل هل ما بعد الليل هل ما بعد الليل داخل في حكم الصيام أم لا إن قلنا أن ما بعد الليل خارج خارج عن حكم الصيام فنقول الغاية لها مفهوم إن قلنا لا أو لا أقل نقول مسكوت عنه لا نقول لا وإنما نقول ما بعد الليل مسكوت عن حكمه هل هو داخل أو ليس بداخل مسكوت؟ عن حكمه فنقول الغاية ليس لها مفهوم قلنا عندنا اصطلاحات اربعه بيناها قلنا عندنا الغاية وعندنا المغية وعندنا ما بعد الغاية وعندنا الاداة ثم قلنا النزاع في مفهوم الغاية في حقيقته يرجع الى الاختلاف في جهتين الجهة الأولى هل الغاية داخلة في المغيّة أم لا؟ هل الغاية داخلة في المغيّة أم لا؟ قلنا في المسألة أقوال القول الأول يفصل بينما إذا كانت الغاية من جنس المغيّة أو لم تكن من جنس المغية إن كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة فهي داخلة في حكم المغية كما في المثال الذي ذكرناه سابقا صمت النهار صمت إلى الليل صحيح؟ صمت النهار إلى الليل الليل والنهار من جنس الواحد وهو الزمان أو الوقت وإذا كانت الغاية ليست من جنس المغيا كما في الحديث كل شيء لك حلال حتى تعلم حلال جنس جنسها عفوا يختلف عن جنس تعلن فحتى تعلن وكلمة حلال ليست من جنس واحد إذا لم تكن الغاية وهي هنا تعلم من جنس المغيى وهو هنا الحلاء الحلية إذا لم تكن الغاية من جنس المغيا فلا تدخل في حكمه وقول آخر يقول لا نفصل بين الأدوات إذا كانت الغاية واقعة بعد الاداه إلى فلا تدخل في حكم المغير وإذا كانت الغاية يعني ما بعد ما بعد الأداة إذا كانت واقعة بعد حتى كقوله كل سمكه حتى رأسها مثلا اذا كانت الغايه واقعة بعد حتى فنقول داخله في حكم المغير المصنف يقول الحق والانصاف انه لا ضابط عندنا ولا قاعده كليه عندنا في البقاء حتى نقول اذا هذه القاعده وجدت دخلت الغايه في حكم المغيّر اذا هذه القاعدة انتفت انتفت الغايه لا ما عندنا قاعدة هكذا وانما نرجع الى القرائن والموارد فبعض الموارد بها قرينه على ان الغايه داخلة في حكم المغيّر وبعض الموارد بها قرينه على أن الغاية ليست داخلة في حكم المغير نستمع في الدرس الماضي قلنا مثلا أكلت السمكة حتى حتى رأسها واضح أن حكم الاكل ثابت للراس كما هو ثابت لبقية الجسد واضح هذا هنا قرينة عندنا موجودة أنه الآفل ثابت للسماكة وثابت لرأسها أيضا ومثلاً أما كل شيء لك حلال فهنا عندنا قرينا على عدم دخول الغاية في حكم المغيا، وهي أنه لو قلنا أن الغاية هنا داخل في حكم المغيا لزم اجتباع ضدين أو المتضادين وهما الحرمة والحلية لأن الشارع يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم حرمته إذا علمت أنه حرام لا يمكن أقول أيضا داخل في حكم المغيا وهو الحلية إذا حتى بعد معرفتي بالحرمة أبطى على الحلية بحجة دخول ما بعد ال... ما دخول الغاية في حكم المغياء هنا يلزم اجتماع المتضادين والأحكام متضادة كما نعلم يلزم اجتماع الحلية والحرمة وهذا لا يجوز فهنا توجد قرينه أيضا على عدم دخول الغاية في حكم المغياء هذا كله كان في البحث الأول في الجهة الأولى ثم قلنا أيضا أن البحث هنا في حتى, في حتى الخافضه وليس حتى العاطفة لماذا؟ لأننا قلنا بلا شك بلا ريب أن حتى العاطفة بلا ريب أن ما بعد حتى العاطفة داخل في حكمي ما في حكمي ما قبل حتى هذا لا شك فيه إذا قلت جاء محمد حتى علي هنا لا شك أن ما بعد ما بعد حتى وهي العاطفة يأخذ حكم ما قبل حتى وهذا أساسا وظيفة العطف وهذا وظيفة العطف وهذا أن ما بعد حرف العطف ياخذ حكم ما قابل حرف العطف وظيفة العطف هذه بل قلنا اكثر من هذا بل قلنا أكثر من هذا بل قلنا ان ما بعد حتى العاففه قد يكون لبيان حكم دخول الاقوى في الاضعف او بالعكس الاضعف في حكم الاقوى او قلنا دلالة الأسبقية أيضا هنا أو الأولوية أحيانا إنما كلامنا هنا في حتى الخافضة هل أن حتى الخافضة هل ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها أم لا هذا كله كان في البحث الأول أما البحث الثاني وهو محل البحث هنا وهو المهم في الموضوع هنا هل يدل التقييد بالغايه على انتفاء سلخ حكم المغير عما بعد الغايه او عن الغاية وما بعد الغاية أم لا مثلا إذا قال الأستاذ للتلاميذ مثلا إذا قال هكذا إحنا 125 إذا قال حضر الامتحان إلى طفحة رقم 125 كما في الكتاب مثل هكذا مثلا إذا قلنا هكذا هذه العبارة حضر الامتحان إلى صفحة 125 من الكتاب هل يدل هل يدل على أن ما بعد هذه الصفحة ما بعد هذه الصفحة لا يدخل في حكم التحضير حتى نقول للغاية مفهوم أم لا؟ واضح السؤال هل يدل التقييد بالغاية على انتفاء سنخ الحكم؟ أما وراء الغاية؟ أم لا؟ نقول مسكوت الآن إن قلنا إن قلنا التقييد بالغاية إن قلنا التقييد بالغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية فنستطيع أن نقول أن الجمله الغائيه لها مفهوم لها مفهوم إن قلنا لا مسكوت عن لا يدل على الانتفاء ولا على عدم الانتفاء إنما نقول مسكوت مسكوت عنه هنا بعد الحكم بأن الغاية لها مفهوم يحتاج إلى دليل فما تقول أيها المصنف هل يدل على انتفاء سلخ الحكم اما بعد الغاية أم لا الجواب بعدما بيناه من المقدمة الطويلة والتي قلنا في الدرس الماضي أن هذه المقدمة لا أثر لها في البحث عن المفهوم نقول كما بحثنا في مفهوم الوصف نبحث هنا أيضا كما بحثنا في مفهوم الوقت نبحث هنا ايضا هناك سألنا هذا السؤال ان التقييد راجع لماذا هل يرجع الى الحكم ام يرجع الى الموضوع نفس السؤال المطروح في مفهوم الواقف نطرحه هنا ايضا هنا نقول التقييد بالغاية راجع للحكم ام لا هو راجع للموضوع او المحمول لا اقل ما تقوله الجواب هناك الجواب هنا إن قلنا أن التقييد بالغاية راجع للحكم فقلنا في مفهوم الوصف يكون الوصف له غاية عفواً يكون الوصف له مفهوم هنا نقول ايضا إن كان التقييد بالغاية راجع للحكم فنقول الغاية لها مفهوم إن قلنا التقييد بالغاية راجع للموضوع أو للمحمول فنقول الغاية ليس لها مفهوم مثال للتوضيح في رجوع الغاية للحكم مثال توضيحي إذا جئنا إلى هذه الرواية المذكورة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هنا التقييد بالغاية تقييد للحكم للحكم فنقول هنا الغاية لها مفهوم كيف تقييد للحكم لأن الحكم هنا كل شيء لك حلال صحيح؟ شنو عرفنا الغايه الغايه هي ما بعد الاداه صحيح والمغير هو ما قابل الاداه كل شيء لك حلال حلال حكم هنا صحيح حلال حكم حلال حكم كل شيء لك حلال حتى تعلم يعني يعني الحلية مقيدة بعدم العلم الحلية هنا مقيدة بعدم العلم بعبارة أخرى غاية الحلية غاية الحلية عدم العلم بالحرمة عدم العلم بالحرمة فاذا علم بالحرمة فإذا علم بالحرمة ارتفع ارتفع حكم الحليه حكم لان قلنا اذا لم يرتفع حكم الحليه يجتمع المتضادين تجتمع الحرمه مع الحليه اعرف انه حرام ومع ذلك ومع ذلك نقول الغاية داخله في حكم المغية المغية هنا الحليه فإذا قلنا بهذا يلزم اجتماع حليه وحرمة في آن واحد ولذا هنا التقييد في هذه الرواية بالغاية الغاية هنا حتى تعلم الغاية هنا العلم بالحرمة العلم بالحرمة هذه الغاية المقيده مقيدة بعدم بالعلم، أما الحلية مقيدة بعدم العلم بالحرمان خب إذا كان التقييد راجع إذا كان التقييد راجع إلى الحكم فهنا نقول للغاية مفهوم ولذا هنا الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام هذه الروايه لها مفهوم منطوقها كل شيء حلال ما لم تعلم الحرمه مفهومها يحرم الشيء اذا علمت حكم الحرمه ترتفع الحليه اذا علمت حكم الحرمه اما لو كان التقييد راجع للموضوع مثلاً يجب السير من مكة إلى عرفات يجب السير من مكة إلى عرفات هنا منطلق السير مكة صحيح منتهى السير عرفات يعني بعبارة ثانية السير ما بين مكة وعرفات السير ما بين مكه وعرفات فالتقييد فالتقييد بالسير هنا يجب السير السير هنا تقييد للموضوع بين مكه وعرفات بعباره اخرى تحديد تحديد لموضوع السير تحديد لموضوع السير يجب عليك أن تسير من هنا إلى هنا تحديد مجال السير هنا الغاية من الحكم راجع الغاية هنا للموضوع كأن المتكلم أراد أن يحدد موضوع السير يقول عليك أن تسير بين مكة وعرفات بين مكة وعرفات يعني حدد موضوع السير وتحديد موضوع السير تحديد موضوع السير لا يعني لا يعني نفي السير اما عده أعيد العبارة مرة ثانية قول القائل سرت أو يجب السير من مكة إلى عرفات هنا منطلق السير كان مكة المكرمة منتهى السير كان عرفات صحيح؟ يعني من تدل على البدء وإلى تدل على ال... هذا واضح بعض فهنا كأنه بعباره ثانية حدد حدد موضوع السير يقول له كثير من هنا إلى هنا يعني السر ما بين المنطقتين وهذا معنى بعض وتحديد السير بين منطقة وأخرى لا يعني نفي السير عن منطقة ثالثه واضح لا يعني نفي السير عن منطقة أخرى بدليل آخر هذا من قبيل هذا المثال من قبيل هذا المثال من قبيل قول القائل جاء محمد هذا من قبيل من قبل أنه حدد من هو الذي جاء يعني الذي جاء هو محمد وتحديد, وتحديد القادم لمحمد لا ينفي المجيء عن غير محمد إذا قلنا جاء محمد لا يعني أن عليا لم يأتي لا لا إلا ما أردنا أن نحدد الموضوع فقط هنا حينما قلنا يجب السير من مكة إلى عرفات من البصره إلى الكوفة من كذا إلى هنا فقط نحدد موضوع السير وتحديد موضوع السير لا يعني نفي السير عن غير هذا الموضوع خب إذا كان كذلك إثبات الشيء لا يعني واضح تحديد الموضوع من كذا إلى كذا لا يعني نفي ما عدا لا يعني نفي ما عدا أو نقول لا التقييد بالغاية راجع إلى المحمول مثاله يجب الصوم إلى الليل يجب الصوم إلى الليل إلى الليل هنا المحمول يجب الصوم إلى الليل نفس الكلام في رجوع القيد للموضوع نقوله في المحمول ما قد عن التكرار إذا كان التقييد بالغاية راجع للموضوع أو للمحمول قلنا إثبات الشيء لا يعني نفي الحكم عن ما عدا فإذا ليس للغايه مفهوم ليس للغايه مفهوم إذا قلت جاء محمد لا يعني لم يأتي علي إذا قلت سرت من مكة إلى هذا لا يعني نفي السير عن ما عدا هذه المنطقة فالجملة هنا ليس لها مفهومون اللهم إلا إذا كان الموضوع راجع إلى الأفول التقييد راجع إلى الحكم إذا كان التقييد راجع إلى الحكم فيدلوا سيدل انتفاء القيد على ال على يدل على الانتفاء أيضا هذه العبارة واضحة إلى هنا اذا المصنف يفصل يفصل يقول قبل الكلام أن الغاية لها مفهوم أو لا أجيب على هذا السؤال التقييد بالغاية إلى أن يرجع الى الحكم الغاية لها مفهوم الى الموضوع الغاية ليس لها مفهوم وعلى هذا الخلاصة إن علمنا هاي الخلاصة إن علمنا أن التقييد بالغاية راجع إلى الحكم إن علمنا بهذا راجع الى الحكم سنحكم سنحكم ان الغايه لها مفهوم واضح هذا اولا خب ان علمنا ثانيا ان علمنا ان التقييد بالغايه راجع للموضوع أو راجع للمحمول، فنحكم أن الغاية ليس لها مفهوم، واضح، واضح، واضح، خالٍ، فالغاية ليس لها مفهوم، إنما الكلام إذا لم نعلم، إذا لم نعلم أن التقييد راجع. للحكم او للموضوع ايها المصنف فما درسنا بس اذا علمنا لا مشكلة لا مشكلة الكلام اذا لم نعلم اذا لم تكن عندنا قرينة خاصة كما قلت في اول الكلام قلت ضابط كل ما عندنا هذا ما قاله المصنف قاعدة ما عندنا قال الحق ان الحكم راجع للموارد والقرائل إذا عندنا قريمة على التقييد على أن التقييد بالغاية راجع إلى الحكم نقول لها مفهوم راجع للموضوع نقول ليس لها مفهوم خم إذا لم نعلم ماذا نصنع إذا لم نعلم ماذا نصنع قال إذا لم نعلم إذا لم نعلم فنرجح فنرجح فنرجح رجوع التقييد بالغاية إلى, الى الحكم ونقول الغاية لها مفهوم إذا ثبت هذا إذا لم نعلم فنقول, فنقول التقييد بالغاية راجع إلى الـ الـ الى, الحكم إلى الحكم وعلى هذا فنرجح مصنف يقول آخر كلامه فنرجح فنرجح فنرجح أن الغاية لها مفهوم واضح إذا فقط إذا علمنا أن التقييد راجع للموضوع نحكم لأن الغاية ليس لها أما إذا علمنا أن التقييد بالغاية راجع للحكم او لم نعلم فنحن نرجح ان التقييد راجع للحكم ونرجح ان الغايه لها مفهوم ما أدري هذا الكلام الى هنا اتضح ام لا عندكم سؤال إذا اكو سؤال تفضل في البقاء شيخنا اتصور ايضا نبدأ تدخل في نفس الموضوع تدخل في نفس موضوعنا لا اذهب حتى ترجع لا اذهب حتى ترجع لعله قد يقال يعني لها او ليس لها هذا راجع الى ان التقييد راجع لماذا قد يكون راجع لهذا هذا إلهنا اتضح أكيد لعل المطلب فيه لعل في نوع من الدقة لعل إذا ما اتضح أعيد مرة ثانية وثالثة أيضا هذه الآيات داخلة في محل النساء، داخلة في محل النزاع على قول داخلة على قول التفاسير على حسب التفسير هؤلاء. يا أيها الذين عملوا إذا قمتم إلى الصلاة فقصوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صحيح وامسحوا جرو إلى آخره هذه الآية على على على بعض التفاسير داخلة في محل النساء صحيح داخلة في محل، بس هنا إلى بمعنى مع، صحيح؟ إذا كان بمعنى مع، بمعنى مع، همودخل في محل المسار، لأنه بعد ما في ينتفي أو لا ينتفي يعني الغاية داخلة في أقمشة المغياقة قطعا إذا داخلة فلا زلام. وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق، صحيح؟ إذا كان بمعنى مع المرافق. فالغاية هنا داخلة في عقب المغية إذا داخلة في عقب المغية بلسان لا على, رأيها. على رأي على رأي الشيخ لا إذا داخلة بمعنى إذا بمعنى إذا بمعنى مع فداخل في عقب المغية إذا داخلة في عقب المغية فخارج عن محل النزاع إذا كانت بمعنى من الإبتداء يعني بمعنى من تدخل في محل النزاع لا ادري واضح إلى هنا هذه الآية من ضمن محل الكلام لكن ما جاء نادي حتى لا يتشعب الموضوع فيها أي. اتضح المطلب تعل فيه من الدقة دقيقه في العبارة قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية يعني هل الغاية لها مفهوم أو لا وهذا هو محل الكلام يقول وهو موضوع البحث هنا يعني الجهه الاولى لا تؤثر على هذه الجهه هذه محل البحث فانه قد اختلفوا ان التقييد بالغايه لكن مع قطع النظر عن القرائن الخاصه اذا عندنا قرينه خارجيه فادملوا على ان هذه الجمله هذا التقييد بالغايه له مفهوم هذا خارج عن محل البحث محل بحثنا إذا كانت الجملة متجردة عن القرائن أما مع القرينة ففي كل مجال لا بحث مع القرينة مع قطع النظر عن القرائن الخاصة في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ قلنا أيضا ليس بشخص شخص الحكم ينتفي لا إشكاله الكلام في سنخ نوع في سنخ الحكم أما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغية أو لا إن كانت داخلة في حكم المغية فطبيعي بعد لا مفهوم الكلام إذا لم تكن داخلة في حكم المغية المصلف يقول فنقول أن المدرك في دلالة الغاية فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف في الشرط والوصف فإذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في المفهوم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم يعني في المفهوم بعد في انتفاء الحكم فيما ورائها فيما وراءها واما اذا كانت قيدا للموضوع من الحكمه للموضوع او المحمول فقط فلا دلاله لها لها لماذا للغايه فلا دلاله لها على المفهوم صار واضح فاذا المصنف يفصل يفصل بين الامرين إن كان التقييد بالغاية راجع للحكم فالجملة الغائية لها مفهوم لأنه يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية إن كان التقييد بالغاية راجع للموضوع فنقول إن الغاية ليس لها مفهوم خب ثم يقول وعليه فما علمه هذه الحالة الأولى فما علمات في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. واضح بعد هذا هنا التقييد راجع للحكم قبل حتى الحكم بالطهارة بعد حتى تعلم أنه نجس فالتقييد بالغاية حتى تعلم حتى تعلم أنه نجس راجع إلى, إلى راجع إلى الطهارة يعني راجع إلى التقييد راجع إلى تقييد الحكم بالطهارة بالطهارة إذا لم تعلم أنه نجس أما إذا علمت فينتف الحكم فينتف الحكم بالطهارة وينتف الحكم عند انتفاء هذا الكلام أيضا صحيح إذا علمت بأنه نجس لا يمكن أحكم بأنه أيضا لازال طاهرا لأن أحكم بالطهارة إذا لم أعلم أنه نجس أما إذا علمت فقد زال حكم الحليلية زال حكم الطهارة إلى آخره وكذلك مثال كل شيء حلال الحالة الثانية وإذا لم يعلم ذلك من القرائن ما ندري راجع للموضوع راجع للحكم ما ندري وإذا لم يعلم ذلك من القرائن شنسوي أيها المصنف قال فلا يبعد, فلا يبعد القول فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى, إلى الحكم إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها وكونها غاية إن قلت أيها المصنف لما لا نحكم في حال عدم العلم من القرائن الخاصة نقول التقييد بالغاية راجع للموضوع لماذا حكمت أنه راجع للحكم ولم تقل بأنه راجع للموضوع والأسهل نقول بعدم المفهوم المصنف يجيد وكونها في حال عدم العلم من القرائن وكونها يعني الغاية وكونها غاية لنفسي الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى إلى ماذا؟ إلى البيان والقرينة القول برجوع التقييد بالغاية إلى الموضوع إلى المحمول يحتاج إلى دليل يحتاج إلى بيان إذا ما عندنا دليل على رجوع التقييد بالغاية إلى الموضوع فنرجعه إلى الحكم وإذا أرجعنا إلى الحكم فالقول بأن الغاية لها مفهوم مرجح عند المطلح بعد الطريقة واضحة لماذا أكي مفهوم بعد يصير قال فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا إذن, إذن الغاية في حالة واحدة فقط ليس لها مفهوم وهي حاله ما اذا كان التقييد راجع للموضوع اما اذا علمنا بانه راجع للحكم او لم نعلم سنقول التقييد راجع للحكم وفي هاتين الحالتين نحكم بان الغايه لها مفهومه اتضح الى هنا هذا المطلب واضح مع انه عشره اسطر الا انه اخذ منا الوقت لأهمية هذا المطلب أيضا <تصفيق> هو المصلف يقول بهذا الكلام <تصفيق> يعتبره <هو> أخر المصلف <تصفيق> بلي <تصفيق> لا يقول هذا هو الأصل مخالفة الأصل تحتاج إلى دليل الأصل في حال عدم العلم في حال عدم الدليل الأصل رجوع التقييد بالغاية إلى الحق هو هذا يحتاج إلى دليل صعب كلامنا يحتاج إلى دليل، بلي؟ سيأخذ الشغذاء، لا، ومن يأخذ المصل، وصل الله على محمد آل الطاهرين.